بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب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 بل هم في شك ينعبون فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا 122. إنا العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى Panie Przewodniczący Komisji Europejskiej, Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie وإن لم تؤمنوني فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جنون 117. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم 119. كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قومًا لنا وما نحن به شرير فاتو بأذانكم صادقين أهل خير أم قوم تبعين مِنْ قَبْلِهِمْ أهلك وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين 129. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم شجرة الزقوم طعام الأذيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيوب متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا المتت الاولى ووقاهم عذاب الجحيم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 119. لعلهم يتذكرون 110. فارتقب إنهم مرتقبون